أختم أيها الأحبة بأمرين. الأمر الأول لكل الشباب الذين يستهزئون بالعلاقات المحرمة سواء من شاب لشاب أو شو أو شاب وأخت لنا في الله. إخواني أحب الكرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول احفظ الله يحفظك. والله لما تحفظ الله في عرض المسلمين والله إن الله يحفظك في عرضك. ولما تضيع حدود الله في عرض المسلمين قد تضيع في عرضك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذا لي بالزنا قالت ترضى لأمك ترضى لأختك ترضى لخالتك يا عمتك يقول لا لا لا قال الناس ما يرضون الناس ما يرضون, الناس ما يرضون يقول دخلت احب شيء عندي الزنا وخرجت أكره شيء عندي الزنا والعياذ بالله بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري حديث سمر بن جندب يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع الحديث واحفظه يقول عليه الصلاة أتاني، أتاني في المنام ملكان وتعرفون أن رؤي الأنبياء إيش؟ حق، حق، حق. فأخذ أبي انطلق أبي حتى وصلنا إلى تنور ضيق من أسف من أعلى ضيق من أعلى وواسع من أسفله زي القربة. وتحته نار عظيمة لظّا وداخل تنوّر نساء. ورجال عرات يصيحون ويصرخون ويتماغون حتى يصلون إلى الفوهة من العذاب يرجعون قلت يا الله ما هذا يا جبريل ما هذا يا جبريل يسأل ملائكة قال أولئك أعوذ بالله نسأل الله ليحمين ويحميكم والسامعين ومشاهدين يا رب العالمين قال أولئك الزنات والزواني لا حول ولا قوة إلا بالله ليعظم صدق الله حيث قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. عز وجل. كيف شوف كيف؟ العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. إلا من تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي عندك علاقة بأي وسيلة كانت اقطعها. قل يا رب ستركي يا رب ستركي اغفر لي ما مضى فيما بقي.